إلى ذلك الشلال الذي ينحدر من الأعالي محطما طواغيت الباطل في كل زمان إلى جند محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوار وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تلينوا للاعدا لا تهنوا للاعدا لا تلينوا للاعدا لا تهنوا للاعدا اعلنوا في كل ناد انكم صحب محمد أنكم صحبوا محمد حطموا ظلم حطمو الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا حط ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد في دياجر المبادئ في آخر آل في دير المباد في اخر المساوى افهموا كل مناوي انكم جند محمد انكم جند محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد أنتمون رايه انتم نور الهدايه انتم نور الحق رايه حطموا قيد الغوايه وانشروا نور محمد وانشروا نور محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا حط ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا ديننا محمد وارفعوا ديننا محمد ان تخاذلت فشلتم او تخل تم ندمتم انت خاذلتم فشلتم او تخلعيتم ندمتم او تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد يا تلاميذ محمد حطموا ظلم الليل واسبقوا ركب المعالي حطموا الظلم الملالي واسبقوا ركب العالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا ديننا محمد وارفعوا ديننا محمد ليس في الاسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الاسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجن انه دين محمد انه دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وحطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد إنما الإسلام قوة واجهد وفتوة إنما الإسلام Islam Wajinadun Futum Wani Vamu Watiba only Muhammad Wattiba only muham Hatti Moul Malay Wasbirf al <تصفيق> حطموا ظلم الملل العالي واسبقوا ركب العالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا ديننا محمدا وارفعوا ديننا محمدا حطموا وارفعوا ديننا محمدا وارفعوا ديننا محمدا